Hesbi Allah, la ilaha illa hüo alaihi, tawakaltu, wahu robbu al-arshin azim. Hesbi Allah, la ilaha illa hüo alaihi, tawakaltu, wahu robbu al-arshin azim. Hesbi Allah, la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 حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو سبع مرات حسبي الله كفاني الله ما اهمك لا اله الدنيا والاخره